112. والسماء ذات الحبك 113. إنكم لفي قول مختلف 114. يؤفت عنه من أفك 115. قتل الخراصون 116. الذين هم في غمرة ساهون يسألون يوم الدين 111. يومهم على النار يفتنون 112. ذوقوا فتنتكم 113. هذا الذي كنتم به تستعجلون 114. إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وبأموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين 115. وفي أنفسكم أفلا تبصرون 116. وبالسماء رزقكم وما توعدون 117. فورب السماء والأرض إنه لحق أنكم تنطقون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 قال ألا تأكلون 112. منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 114. فأقبلت امرأته في صرة وجهها وقالت عجوز عطيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم